بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك الزماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 ولا يملكون موتا ولا حهاة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكوا افتراه وأعانه علي قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وقالوا وساطير الأولين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 إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تقول له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا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 كذب بالساعة سعيرا إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعونا لك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 مس اتَّعَتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا ضَالِّينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ وعذاباً كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعل يُحْكَمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وعتوا عتوا كبيرا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 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ زِلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 قِئْدَ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَهُ فِي فُؤَادِكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يَحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانٍ وَضَلُّ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 فهو واعتدنا للظالمين عذاب النريما وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له المثل كلن تبرنا تبيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي يُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُهُرًا وَإِذَا رَأُوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُورًا يُؤَنَّلُ العَذَابَ مَن أَضَلَّ سَبِيلَا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ فَوَهَوَ فَنْتَتَفُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سبيلا.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 وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَهُوَ الَّذِي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ يَهُ مِنْ مَا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا نَعْمًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فأبا أكثر الناس إلا كفورا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 وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا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 وَأُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَا بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرَا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ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 عذابها كان غراما ان يسكنوا مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان انفس التي حرم الله الا بالحق ولا يقتلونا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثما نضعه له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لَمْ يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أسواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا